الرب يسوع أواهم وبروي عظيم عزاهم لديار الخلد عراهم أبادر ويريني أخته زهر لهم في رويا الليل إلهنا الفدي عمان ويل يخبرهم بخبر جليل أبادر وإريني أخته هناك عندي يسوع المسيح ويا الماليكة بالتسبيح شهدني يدئان مثل المصابح أبادر وإريني أخته نزل المصري بيت اغني للشمس طاق وسمو سميل متفق لنا ولالاكل ابادر يريني اختو ذهب معا لعريانوس واعترفوا باسم اسمه سوس فسالهم عذاب في كؤوس ابادير و اريني هناك عندي يسوع المسيح ويا الملايكه بالتسابيح ودي يوديان مثل المصابيح ابادير و أخته اختو استحلفوا اريحا بسم الله الرحمن الرحيم سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ابن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَعَلَى الْمُؤْمِنَاتِ وَعَلَى آلِ سَلَامٍ وابنسني يا صوت التعارف ابادر واريني اخطو كان بدي اسوي المسيه ويا باليك بالتسبيح حميداني ودي امسل المصابيح ابادر واريني او یت بال قضيتهم قاضیت هم و آمر به قتای رسوب فمذولی است حبیب هم آبدیر يا ربنا يسوع الحنان ارحم شعبك في كل زمن بشفاة الشهداء الشجعان أبدر ويريني يوم Shahidah yudi on misal al masabih abadir